يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفطار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها ومود الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يضرب نوره رغم السحائب بدونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يروعه لف السماء من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح يرمون بالقول القبيح حياتي ويرون في ايمانك جهلا وعار جهلا وعار يا نور قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار, الفخار يا نغلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنتيك مثل المدر يبرق نوره رغم السحاء بدونه مثل الستار أنتي كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلوفه لف السواء ظل الحياة ثقافة غربية, غربية وبأن في تقليدها عزوا الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم كأس الدماء يا لؤلؤا قد صان عفتها الخماء بين السفور وبينك حجب الفخاء يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحاء أنت كمثل البدر يطرق نوره رغم السحاب بدون مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلوه نفس السوار ردي أباطل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار تشمخي بالدين حتى تسعدي وانضي في دربك أسمى شعار يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا نون لو ان زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يغني لها ظل المحار انت كمثل البدر يطرب نوره رغم السحاب بدونه مثل الستار انت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلوفه لف السواء